اشترك لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد في هذه الأفضل بيان ما يشترط للجمع في وقت الأولى وفي وقت الثانية ذكر أن من جملة ما يشترط أبو الله ما يكترى النية ومعلوم أن النية هي العزم فالعزم للقلب والتصميم وأن محلها القلب فلا يجوز التكلم والتلفظ بها بل يكفي ما يقوم بقلب المصلي من أنه سيجمع كذلك. ذكر الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن من بالنيات. لكن هل تكفنية الإمام أو لا بد من نية الإمام والمامومين في الجمع في وقت الأوقات الجمع بين العشاءين للمطار ونحوه. كثيرا ما تحدث هذا ولا يشعر المأموم إلا وقد أقيمت الصلاة الثانية ولم يستحضر نياه ولم ينوي الظاهر في هذه الحالة أنه يكتفى بنية الإمام وبوجود العذر وببقية الاشتراطات لكن على الإمام ايضا أن يخبر غيره من المأمومين. سيما القريبين منه والمشهورين أن يتفاوض معهم هل يصح لنا الجمع في هذه الحال هل لنا أن نجمع إن سوف نجمع فإذا أخبرهم فإنهم يلون ويبقى اطراف الصف الذين ما سمعوا عزمه او يبقى المتاخرون الذين ما جاءوا إلا بعدما أقيمت الصلاه فيدخلون تبع فاما كون الانسان يصلي الصلاه الاولى وهو غير عازم ثم يجدد بعد صلاته الاولى نيه جمع فإن هذا لم يدرك أنه سئه لفقد نيسي حالة افتتاحهما وقد يقع هذا الجهل جهلا كثيرا من المامومين وقد سألني بعض الأخوان. في الأيام القريبة وقع مطر وجمع أناس لغير عذر يعني ترخصوا يقول واحد انه صلى مع جماعة هم يجمعون ولما خرج سمع أهل ذلك المسجد يجمعون فذهب وصلى معه يريد أن يخفف على نفسه أن ان تسقط عن هذه الصلاة إذا صلى في هذا الوقت. لا عدم وجود العذر السيء المسبب مسوع له وإن ما هو نظر خبير غير مستبعد. ثانيا عدم النية ما نوع عند افتتاح الصلاة ولم يكن من المامومين الذين جمعوا جمعوا خلف ذلك الإمام الأول إنما هو مع جماعه اخرى فانا اقول ان مثل هذا لا يصح لهذه العذرين لهذه السببين كونه ما نراه على جماعته وكونه خرج من المسجد وهو مكتف بصلاه المغرب فجدد نيه بعدما مضى الزمان وصلى العشاء ولا ذلك العذر لا يسوّى فبكل حال ال الأمر كما لكما يكون هاي لا بد من النية ولكن يكتفى بنية أغلب المصلين وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة وضوء خفيف لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أثر من ذلك. هذا يشرط ثاني وبه سميتا مجموعتين فان الجمع هو الاقتران يعني تقارن الصلاتين وعدم تفرقهما فاذا تفرقتا تفرقا كثيرا لم يصحا ان قال انهما مجموعتين فلا بدان واليه بينهما فحينما يفرغ من المغرب يبدأوا في العشاء فحينما يفرغ من الظهر يبدأوا في العصر ما يفرق بينهما هذا به سميتا مجموعتين ذكر أنه يجوز التفريق بينهما بقدر وضوء خفيف فإن أحد المصلين قد يحتاج إلى تجديد وضوء فإذن يجوز قد يحتاج الإمام إلى تجديد وضوء خفيف فله ذلك أو يحتاج إلى نقل وضوء وتجديده فله ذلك وقد استدلوا على جواز الفصل بهذا المقدار بما روي عن ابن, عب... ابن مسعود رضي الله عنه في جمعه بين العشاءين في مزدلفه انه صلى المغرب ثم أص... أصحابه... قرب أصحابه قرب هو واصحابه عشاء فاكلوا ثم صلوا العشاء لكن قال بعضهم ان هذا ليس بجامع وذلك لأنهم صلوا المغرب حينما وصلوا لأنها قد هاتوا وقتها فصلواها قضاءا وأما العشاء فأحفروها حتى فرغوا من أكلهم من طعامهم لأنها في وقتها ولا, تسمى ولا يسمى حينئذ هذا هكذا أجاب بعضهم عن هذا الذي رضي عن ابن مسعود واستدل أيضا على جواز التفريق الخفيف بما رؤياء رواية الحديث في حجة الوداع أنهم لما وصلوا مذلفا صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حط رحالهم ولما صلوا ناخ كل واحد ظاهلته بعد المغرب وقبل العشاء ثم صلوا العشاء بعد ذلك هذا أيضا يعتبر تفريقا ولكنه تفريق قليل يعني اناخته راحلته عملا يسيرا فلا يعد مفرقا اما كونه يصلي بينهما نافلة او يتطوع بينهما تطوعا زائدا او بعدما يسلم من الأولى يجلس وياتي بالاوراد والتسبيحات ويطيل ثم ياتي الثانية فان هذا تفريق غير وارد فالمواصلة بينهما أنه ساعة فراغه من الأولى يبدأ في سارة. الشيخ يا شيخ أنا اسم في الجمع عند الاحرام الأولى قد يصلي الإمام ثم بعد انكضاء اصلاح الأولى يفتح إلى جماحه ويقول ان المحكم يحكوا ما شرقه وهو لم يشتراضي في, في الجمع الإحرام يسال عنه سبب الجمع والمجب له هل هو جمع لسفر او جمع لمطر او جمع لمرض او جمع لحرف، فنقول ياتينا في شرط الجمع فانه لا بد من عذر لا تجمع الصلاتان الا اذا كان هناك عذر فهؤلاء الذين صلوا الاولى بدون نيه يظهر ان العذر المسوغ للجمع غير واضح واذا لم يكن واضحا فانهم لا يجمعون بعذر غير مسوغ فنقول لا يجوز لهم الجمع والحال هذه ما دام أنهم صلىوا الأولى ولا يخطر بنيتهم الجمع دل على أنهم ما هناك عذر لهم يسوغ أن يجمعوا دل لا. إذا كان ذلك معتادا عادة كالجمع للسفر إذا كانوا قد اعتادوا الجمع للسفر حتى ولو كانوا نازلين وترخصوا فإنهم الحال هذا لو صلوا الأولى قد نسو الجنة سواء كان جمعة دين أو جمعة آخر وكانوا قد اعتادوا ذلك فإنهم يجمعون لأن هذا شيء متباه والمعروف عندهم. سمعت لك شيخ. لا يجمع بين سرتين يا شيخ. حكست أوراد الأولى وذكرها والسنة. نعم يعني تدخل في الثانية يمكنه تداركها. بعد الثانية يعني ناهرةها إذا كانت يتنفى ليجمعهما بعد الثانية وهكذا الأورادي والأذكر وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه هذا أيضا شرب من شراط الجمع في ربط الأولى وهو وجود العذر وقد عرفت الأعداء أن منها النطار الذي يبل الثياب ومنها الوحل الشديد الذي الطريق المصلي بينه وبين المسجد ومنها مسوغات ترك الجماعه كالريح الشديده والليله البارده المظلمه ومنها الخوف كاي خاف من سبع او من عدو او من جليد او ثلج فهو نحو ومنها المرض كان يشق عليها يصلي في كل وقت ومنها الصغر وغير ذلك مما تقدم هذه الاعلام لا بد أن يكون الواحد منها موجودا عند احتتاح الأولى وعند انتهائها وعند احتتاح الثانية ويغلب بقاؤه إلى انتهائها وبعضهم لم يشترط انتهاء الثانية بل قال أن يستمر العذر إلى احتتاح الثانية فلو صلى الأولى وانتهى وإذا العذر قد زال قد تجلت السماء وأصحى ترمي يبق فيها مطر أو قد وصل المسافر يصلي مثلا في باحرة أو في سفينة هذا بلده قبل ان يشرع في الثانيه انتهى السفر او بنى المريض قبل ان يشرع في الثانيه الحاصل زالت الاذاق قبل ان يشرع في الثانيه فلا ما يجوز الجمعون حاله هذا الشارع هنا قال حتى يفرغ من الثانيه استمرار الغدر حتى يفرغ من الثانيه ولكن الاكثر قال حتى يبدا في الثانيه فإذا بدأ الثانيه الثانية وزال العذر جاز له الاستمرار ولو قد السبب لو مثلا أنه توقح المطرهم في صلاة العشر المجموعة فما نقول بطلة صلاتكم يستنبون لها وتجزئهم لأنها مفانة الإحرام لها العذر موجود لكن قبل ذلك هذا اشترطوا بعضهم في جمع التقديم قالوا ان يوجد العذر الى انتهاء الثانية انتهائه من الصلاة الثانية ولم يستفق ذلك في جمع التأخير وبكل حال قد يكون هذا ايضا يعني وجهه نظر لمن قال انه يشترى استمرار العذر الى الانتهاء قالوا لانها إذا, اذا زال العذر وهي لم تنتهي فزال السبب السبب المسبب للجمر بسيما اذا كان في سفر يجمع ويكفر فإن هو هذا ما تبرأ ذمته بهذه الصلاة التي صلىها غير وقتها مكسورة مثال ذلك لو دخل عليهم وقت الظهر وهم في سفينة أو في قطار أو في باخرة وصلوا الظهر وضموا اليها العصر الى البلد التي يقصدونها قبل دخول وقت العصر فجمعهم لا يكفي لأن العصر واجبت عليهم بدخول وقتها وهم في البلد قد امتهى حذرهم الذي هو السفا فيعيدونها تماما فتستهنى هذه الحالة يعني حالة الجمع للسفر وأما الجمع للمطر والمرض فلعله متى داخل فيها وزاد العظم بعد دخولهم الثانيه الثانية وأتمها ان إن شاء الله فييد الملف الأنفرد عادة المغص. إعادة أم وتكون الأولى نفلا. الركعتين اللتين في السفري قبل وأن قط وق وأن قط سفرهم يجعل هذا هنا. <تصفيق> لا. لا مثلاً وجد الوح ال والسماء مكلبنا بالغيوم المطر متوقف هل يعتبر هذا عذرا؟ الوحل وحده عذر إذا كان هناك وحلا. شكراً لكم في مرضاً إلا وإذا أجل في إطارة الجماعة بين المغرب والعشاء هو إطارة الثانية بالنسبة للجماعة التي تجمع وهو يريد أن يشرع الصلاة القولة صلاة المغرب فإنه لم يقدم المغرب عن العشاء قدم العشاء على المغرب هل يعتذ بهذه الصلاة؟ نرهن <تصفيق> هي انتقع كثيراً فتأتي أنت قد هاتتك المغرب وتجدهم قد أحرموا بالعشاء فتارت أن تعرف أنها العشاء فتدخل معهم بنية أنها عشاءك وعشاءهم ثم تصلي المغرب بعد ذلك وتكون خالفة الترتيب فهذا لا يصح ترتيب الصلوات لا بد منه وتارت تدخل معهم على أنها مغرب تعتقد أنها مغربك أنها مغربهم وتصلي معهم ثم يتبين لك أنها عشاء فتقتصل على ثلاث ولا تتابعهم بالرابعة بلية أنها مغربك فهذه أجازها بعض المشايخ، لأن الأقرب أنها ما تجهز لاحتلاف الهيئة واختلاف العدد فتفطأ في الحالة وكونك تنوي أنك تصلي العشاء وأنت ما صليت المغرب فالصحيح أنه لا يجوز بهذه الحال تصلي وحدك المغرب معك ثم تصلي معهم ببقية عشائهم مخصوصي شيخ رفع بعض المشايخ أنه يدخل معهم في أول العشاء وإذا صلوا ثلاثا انتظرهم وجعلها مغربا له فهو جدهم قد صلى ثلاث ركعات دخل معهم للثلاث الباقيه وجعلها مغربا له وأكثر الفقهاء قالوا لا يجوز وذلك لاختلاف الهيئة وفي كل حال فمن ترخص واخذ فتوى من أهلهم من المرخصين فلا بأس من احتاطه إنه نعم يفجأة تمرض بمرض يعني أو ينفع يعني كعب يعني فممكن أنا مقارنة معهم صدق وأكمل صرّا بس وحيد بس ما أصلاً. لا يمكن يعني صليت معه الركعتين تعتقد أنها مغرب ثم تبين لك أنها عشاء فنويت ويت أن تنفرد بنفسك الركعتين باقي على كذا. دا. أقصد يعني هم يصلوا لعيشة وأنا دخل صلي عيشة ففجأة يعني شعرت المرض يعني يا يجو... جزر الإنسان يلو يلوش بعد العذر كإطالة إما من المرض أو نحو ذلك كيفية ذلك يعني. كانت تنفصل وتنفصل وتنفصل وتكمل لنفسك خفيفة وتأخذ تكمل الباقي بس <تصفيق> <تصفيق> لا إذا كنت يأخذ صلاته يقرأ التشهد ويسلم وإذا كنت يبقى عنه ركعه يكمل، ركعه يتشهد أنه يسلل شو ما ركعتين يا شيخ؟ إذا كنت مثل مرضوه في أول الصلاة يطلب معناه في يعني؟ لا، مرضوه في أول الصلاة يعني ما عنده استطاع يكمل إذا لا يجيز من يبتصر على ركعتين وهو غير مسافر القاسم خاصة بالسفا لا ما يقلب, ما يقلب أنافل إذا كانت تسير فيها يقلب إذا أبداً يصليها هي أثر مع الصحابة انه اذا يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب ثم يصلي عشاء حتى يقعط جماعة يصلي يعود يعني يقص المنابله فيها فاتوة لبعض المشايخ أنها يدعونها المغرب له وهي عشاءهم را على هذا ولكن الاختلاف في الهيئه واختلاف كيفيه الصلاه شنو الاختلاف لا صححها اكثره <تصفيق> ما يجعل عشاء مخالف الصلوات ممنطلع ممنطلع يعني أكثر شيخ الإسلام الغيده جوز ذلك فيما إذا كانت الصلاتين صلاتان متتاليتين العدد كلا الظهرين، فإن يصلي العصر خلفه يصلي الظهر بالعكس. وإن جمعاً أخيراً، بالنسبة شيخ من حاله مثل الشيخ سافر من السعودية وذهب إلى مصر شيخ العصر يوم صلاة العصر بالساعة نهى بالمصر يوم ذهب المسر لياهم يعني بقي على الوقت شيخ بقي على الوقت بالساعة. إذا إلى المغرب بقي له 3 الساعه ذهب لما يجي بقي الساعه من غير هميات ممكن عقله لا يكون 3 بين من الشمس لا والله الشمس أصله. إذا صلى هذا حسب حاله صلى الوقت. اذا نزل يصلي بصلات يومه الذي هو فيه حتى يقضي صلاته. وإذا نزل والوقت باقي أضحك يعني يعني الشمس وترى لم يخلد ذلك الأصل. ما الله عليه ثلاث ساعات بين الله الراس. هاي بنا تحت جدور ما أدركه هاي بنا تحت جدور ما أدركه لا تستطيع فتح ناويني أخنا الظهور ما العصر فوصلت في المدينة قبلها العصر وانتهى سفرك أتص... تصليها تنعمل والصلاة <إيه> <تصلي <إيه> التي وصلت في البلد البغض قبل دخول وقتها تصني تصليها تنعمل هذه مؤخرها لصلاة العصر سواء كانت قد فات وقتها ام لا يعني اخذت الظهر وقلت ساصليها العصر مع العصر ووصلت البلد فإنك تصليها تماما يقولون اذا صلى اذا ذكر صلاه سفر في حضر يصلها تماما أو كذلك بالعكس الحاصل انه ما دام انه قد انتهى سبرا يصليها اربعه بالنسبة لشيخ القول يا شيخ لما يسافروا مدينة مثل صلى العصر مثلا هنا كنا هناك مدينة ذيك يعني توه داخل وقت العاقة يسوون يا شيخ؟ يحسبون الوقت, يحسبون الوقت. الوقت. على مدينتهم في يمت فيها يا شيخ؟ لا لا العصر قد نظر المغت في البلد التي يمت فيها ونقية الأوقات ونهم ذلك هي الصيام يعني كما يحدث بالعكس إن لو أن إنسانا سافر من هذه البلدة قبل غروب الشمس بساعة وتوجه في الطائرة إلى جهة المغرب واستمر ثلاث ساعات والشمس ما غربت المسافة كان الشمس باقي عليها في بلد ساعة ولكن بسرعه الطيران أدرك النهار هذه الساعتين يحتسبانها ويمسكها إذا نزل البلد في الشمس التي هو نزل... في البلد الذي نزل فيه افطر بغروب الشمس كما يحسم العكس لو مثلا انه سافر من تلك المغربي في الصباح والنهار هناك مثلا اربع عشر ساعه ولكنه توجه لمشرق الى أقصى المشرق مثلا وغربت الشمس بعد إقلاعه بخمس ساعات. يخطأ إذا نزل قد الشمس وما أمسك إلا خمس. لا يكون بي مشاكة ماهي أبو جميل جاشر يصلي العصر جاهزة لكن قلت عنه في هذه الحالة يصلي عن العصر خلما يصلي كيف يصونا أنه أن هنا جماعة ما صلوا الظهر وهم مسافرون أخروها إلى العصر ووصلوا البلد ودحلوا المسجد وأقاموا صلاة الظهر في وقت العصر وأتيك أنت وهم يصلون الظهر ودخلت معهم في ظهرهم وهي عصرك أجزء يلزمهم والحال هذه يصلي يصلوا تماما لأنه قد انتهى السفاثة يعني دخل عليهم العطي مثلهم بالطريق وقالوا لا سلسيرنا حتى نصلنا الى البلد ونصليها لما وصلوها قالوا الله يصح لنا نصل لها عركتين لان فهرنا <تصفيق> قد انتهى نصليها اربعا دخلوا وهم عشرة مثلا واقاموا الصلاة وقت العصر ودخلت انت وانت قد هافتك تصلي معهم عصرك وهم يصلوا لظهره اذا كان يريد <تصفيق> اقل مع تمام اولا يقصد إلا إذا أراد فضل الجماعة وإن جمعت أخيراً اشتريطانية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها لأن مم. تأخيرها حرام فينافر الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة هذه شرطه يلعي في وقت ال... ال... ال... الوقت الأخيرة في وقت العاصر يعني في وقت الوشا فإذا أراد الجمع فقد ذكر أنه لا بد من وجود العذر وفي وقت الأولى الذي يبيح له تأخيراً الاولى إلى وقت الثانية وقد ذكرنا أن ذلك في السفر أن يدخل عليه الوقت وهو يسير فيقول من المشقة أن أنزل الآن وأنا الآن قد سأأخرها إلى وقت العصر والغالب على الظن انه سيدخل وقت العصر قبل أن ينتهي سفره ففي هذه الحال له التأخير فيجمع جمع التأخير فإذا نزل لصلاة العشق العصر وهو لم يصل الظهر بدأ بالظهر ففي هذه الحال لا بد من النجاح فأن ينوي الجنب ينوي ينه سيصلي الظهرين في وقت الاخيره منه وهكذا تقول في العشائين إذا دخل عليه الغشاء وهو سائر المغرب وهو سائر ذاهبه الى وقت العشاء فنزل فانه اذا اقيمت صلاه المغرب ودخلها كان عازما على الجمر الذي هو جه صلاه المغرب والعشاء في وقت العشاء فالفاصل انه أنه لا بد من النية كما تكذب وبقاء <تصفيق> العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير لأن العذر هو المبيح للجمع فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمسافر قدم ومريض بريء يقول هذا شرط أيضا وهو أن يبقى العذر إلى أن يدخل وقت الثانية أو يعني تصلى الثانيه في وقتها فهنا العذره ما فائدته فائدته أنك أخرت الأولى مع أن التأخر ما يجوز. ولكن أخرته لعذر فهذا العذر يستمد إلى أن يدخل وقت الثانية فإذا انقطع قبل أن يدخل ربطستانية فإنك تصلي حينما ينقطعك فمثلا إذا إن انتهى سفرك بين الصلاتين أو بين عشائين فساعة ما ينتهي تصلي تصلي الظهر ساعة ما ينتهي العذر أو تصلي المغرب ساعة ما ينتهي العذر ينتهي السفر وهكذا مقية الأعذار التي تقدمت إذا انتهى بريء المرض بريء المريض من المرض وزال قبل أن ينفرق العصر فانه يقدر ويصل للوحر وهكذا العشائي الحاصل أنه لا بد وان يستمر العذر إلى ذخور وقف الثانيات يستمر عذره النطاب أو السبب إلى غيبوبة الشرق دخول وقت العشاء هذا يستنبط إلى غروب إلى دخول وقت العصر يكفي أن يوجد إلى دخول وقت الساعي. فسنتأشر. عبست الصمام له يقص ولا طوله ولا ويجمع ولا يسمعه. ما له أي إجم ما له يقص وليس له أن يجمع إلا إذا كان عليه مشقة في مشقة المرار. او التخفيف يقول مثلا ما نخفف عنك الاوثاق والاكمال إلا في وقت وقتين فيجمع ما نطلقك مثلا للوضوء الا وضوءا واحدا للظهرين او وضوءا للعشاءين فله الحاله هذه ان يجمع لأن هذا عذر، ودعم بقية الوقت مكبلا أو غير متوضّع له أن يجمع، فإذا كان المنطلق يتمكن من الوضاعة أراد، يتمكن من الصلاة متى أراد غير سرّ الجماعة. الجمعة تجب عليه. قبل الجمعة. تشكو. لا يتمكن إلا إذا قمة إذا قمة الجمعة لا ممكن بينهم يقيم هم مش سمح ممكن يقيموا بينهم. ما ي ما يقيموا إلا إذا إذا سمي حالهم وكمالت الشرور. شيخ سبب. ولو قام السنين هذا في بلده أو في بلد غيره؟ غير بلاده. غير بلاده. في عن غاصب كان الإمام الإمام مساب فإذا سلم الإمام قاموا أتموا وهو معلم ورموا أحضرهم يعرفون أنهم متى سلم قبل ان يتموا أنهم بقي عليهم بعض صلاتهم معا إذا نزل المسافر بالطريق بين صلاتين ولا دخلوا العصر لا هو له أن يجمع حالة نزوله وله أن يؤخرها الى دخول وقت العصر. بين الصلاة كله وقت. من, من الظهر إلى العصر كله هو وقت للجهوة. إذا كان يجوز تقديم الأولى في وقت الظهر فكيف لا يجوز صلاتها في وقت متوسط. يجوز إن شاء الله. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلىهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك هذه مسائل تتعلق بالجمع أولها أنه لا يشترط اتحاد الإمام فلو مثلا صن المغرب إماما وبعدما صلى أرأى أنه لا يصح له الجمع فتأخر وتقدم إماما آخر صلى بهم العشاء جاز يفعل ذلك أيضا المسافرون يصلون معنا المغرب ثم يقومون ويصلون العشاء لانفسهم لأنهم مسافرون ويقصرون ويجمعون ويجوز أن يصلي هذه خلف واحد وهذه خلفة واحد قد يكون احد الإمامين غير مستسيغا للجمع وقد يكون أحدهما يتجدد له عذر من حدث مثلا أو مرض أولح ذلك أو يتجدد إماما أهليته أتن يصلون المغرب خلف إمام ثم يحضر الإمام الذي هو أقرأ فيقدمونه لصلاة العشاء وهكذا <تصفيق> و... أو بالمأمون الأولى أو بالآخر الثانية مجموعة في سفر يعني خرجوا في نزهة بعيد عن المدينة فالمال معهم قليل ورجعوا إلى المدينة اللي يعني يصومون فيها فالماء لمعهم لا يكفيهم وهم جواب محد تجاري والماء يباع فبعضهم قال نشتري الماء ونضيف عليه الماء لمعنا وانتوضى جميعنا ونصلي والبعض منهم قال شراء للماء فيه كلفه ومشقه ولكن نصلي في المدينه إذا وصلنا إليه فالبعض صلى شراء ماء احترى ماء وصلى والبعض وقف ينتظر ف... ينظر في حالتهم إذا كان الماء بعيدا عليهم عنهم بحيث لو أرسلوا سيارة لخرج الوقت قبل ان تاتي لهم بماء فهذا عذر فهذا الماء الذي عندهم يباع يباع بثمن زائد وثمنه قد يضرهم. لو اشترموا لا بنفقتهم او باقتصادهم فلهم الحاله هذه ان يؤخروا او ان يتيمموا الحاصل ان من صلى في الوقت هو الاولى يصلون في الوقت اما بتيمم اذا كان يسوق لهم مثل منه ليعجزهم او الماء بعيد عنهم او يصلون بوضوء يشترونه ولو مثلاً كلفهم شيئاً ما تسقط الصلاة لا يجب لهم تأخيرها لكن فجاز بعض العلماء على ما يتأخيرها إذا كان يؤمن أن يصل إلى الملد آخر الوقت فإن علي يأمر المتأكد يمن أن يتريث يقول تريث إلى آخر الوقت لعلك أن تدرك المعنى فإذا كان أمضونا أنهم سيدركون النعات قبل خروج الدخ، فالأمر يأخر. يعني هذا لا. صحيح، لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء الوقت. أو بالمأمور من الأولى. أن يصلي الوقت المختار في أو يصلي في العصر الضرور ويتأخر. فنصل إلى العصر إلى. ان تصبر الشمس او الحكه مثل لما بعد ذكر البقعه قالوا كما تحفظ وتاخيرها لراجل ما اولى وذكرنا ان هذا مرويا عن علي انه اجاز ان يؤخر ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت رجاء ان يرد الماء فنقول يؤخرها ولو الى أصفر على الشمس ما دام يغلب على الظن أنه سيرد الوقت فلما مثلا, مثلا خاف خروج الوقت حينئذ إذن يضاد ردة إذا خاف خروج الوقت قبل وصوله إلى الم من المسائل التي سمعنا أن يصلي هذه خلف إمام وهذه خلفة. أن يصلي هذه إماماً وثانية مأمونة يجوز يعني صليت الظهر وأنت إمام وحضر إمام أقوى اقدر منك وأكفأ فتأخرت وصليت العصر مأموما وهكذا من شائين يجوز ذلك أو خلف من لم يجمع يجوز أن يصلي أحدهم خلف من لم يجمع كان يصلي المغرب خلف الجماعه الذين يوقتون ثم ينفرد بنفسه او بجماعته الذين هم مسافرون ويصلي العشاء وحده او يصلون وحده او احداهما منفردا او الاخرى جماعه وهذا ايضا كما ذكرنا لكم انه قد يصل يصلي المسافر مع الجماعه المغرب ثم يصلم عشاء ممفردة يعني لنفسه ولكن يغلط بعض الموادي فيصلون مع الجماعة ركعتين من الظهر ثم ينفصلون يفارقون الإمام ثم يصلون العصر لوحدهم وهكذا يضيف عننا في العصر ياتون وهم مسافرون فيصلون الظهر لوحدهم ثم يدخلون مع الامام فيصلون معه ركعتين من العصر ويسلمون قبل ان يسلم اما انهم يصلون معه ركعتين الاوليين فيسلمون وهو في الصلاه الاقامه الثالثه وإما انهم ينتظرون حتى يسلم من حتى يصلي ركعتين فيدخلون معه بالاخريين ويسلمون معه إذا سلم هؤلاء قد تقول ما وجه الخطا في حقهم الجواب انهم اقتدوا بموت فعليهم الاتمام متقدم هذا لنا واستدلنا عليه بقول ابن عباس تلك السنة لما قيل له ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى معنا صلى اربعا فقال تلك السنه ولم يذكر عله ولكن بعض العلماء علل وقال ان الامام يؤتم به ياتم به كل من دخل معه ولا يخالفه من أفعال لهذا الحديث إنما جعل الإمام ليتمم فلا تختلف عليه العلماء استدلوا بهذا الحديث لا تختلف عليه فعلى منع اختلاف في النيات فكيف الاختلاف في الأفعال إذا كنت تسلم قبل أن يسلم وأما السؤال الذي بحثه أحد الاخوه قريبا وهو عكس هذه المساله اذا كان هو إذا كان الامام هو المسافر فإنه يجوز صلاه هذه أن يصلي يصلي معه المقيمون فاذا صلى معه ركعتين وسلم قاموا خب بوق واتموا ما بقي ودليلهما ذكر أيضا بعض الاخوان الآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكة سأتموا لأهل مكة فإن قوم سفر يصلي لهم زمن ثبس فإذا سلم قاموا وصلوا لانفسهم ركعتين الشيخ الحجر؟ يجوز أن يعني نعم يجوز. يصلي يعني ذات كصلاة الظهر. نعم. وأتيت إلى المسجد الى الجماعه في صلاة العصر. دخلت معهم في عصرهم وهي ظهرك. اجاز ذلك داعي العلماء معك شيخ الإسلام. وقالوا إنه لا فرق بين العددين فلا يكون هناك اختلاف. ذلك جائز إن شاء الله. وإن كان الفقهاء الذين يتشددون في أمر النية من ذلك في مسألة إذا دخل ما بس من النواح لا بس. في مثلا صلى بمن لم يجوا. لم يبنى. يعني. لعل المراد به بما إذا صلى بما لم يجمع فانه أن الإمام المساهر الذي يباحث له الجامع يصلى بأهل بلد لا يجمعون صلى بهم المغرب وانتهى قال هو يجمع وصلى العشر, العشر. يجوز وذلك لأن أحد الصلاتين فصلت عن الأخرى فلن يبق بينهما ترابط. والله وصل <تصفيق> اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله بين يتقدم يعني يتقدم أنه إذا كان في البلد فلا يجيب له أن يقصر حتى يفارق بلده ولا كذلك أيضا لا يقدم لا ينجح تسليم حتى يفارق بلده وصل يعني قبل ما أنت أقول وصل هو ما وصل أنت تتسأل عن إنسان وصل البلد للبلد؟ إنسان عاجز عن الخروج من البلد؟ في صورة الوصول إلى أظنها قد نفذت منها كثيرا. صلّت وإذا دخل عليك وقت الظهر وأنت في الطريق تاخرت الظهر ووصلت البلد قد انتصمنا من الظهرين ساعة لا تصل تصل الظهر كم؟ أربعة لأن سفرك قد انتهى انتهت لوصولك إلى بلدك. وهكذا مثلا إذا صليت العشاء في الطريق صليت العشاء ركعتين في الطريق ولكن وصلت البلد قبل ان يدخل وقتها فحينئذ يقول اعدها كم اربعا لان صغرك قد انتهى وقد صليتها قبل ان تجيب عليك يعني قد واجبت عليك لدخول وقتها وانت مقيم واجبت عليك هفضعا فلا تجي أبطعتان بثان صليتهم في السفر إذا وصل يجيز قدم العصر وقدم العصر معظمهم هم يعني دخلت البلاد وقد أخرت الظهر مجبن. قد مضى على دخولها شاعة وتقول سأصلي معها العصر يقول لا ما تقوم إلا صلى الله فاعة وصولك وآخر العصر إلى دخول وقتنا أكبر أنها وجبت عليه قبل أن يصل إلى البلد ما يسوق لأن يقصر هذه الصلاة التي وجبت عليه ومساعده في تشتل سفول؟ <تصفيق> في المقرب مثلاً مسابر أنه واصل سيلة حتى وصل إلى الباس وقد, وقد مجبت عليه قبل وصوله دلبركة ما يسوق له في ذلك كان يصلها قصرة فصلها قبل وصوله صلّها قصرة وإنخرها حتى وصل صلّها تلولة في المغرب في وقت ما يصل ثم, وصل. ثم وصل ساعة أجل عيش وطعيش الموسي أجلس أقرأ ما دام إنه دخل وقت راقم لا يأكل البلد أجلس إن شاء الله. في <تصفيق> البلد ولا زال يعني. لا تعلم. والله إنه قد دخل وقت راقم لا يأكل البلد. أجلس إن شاء الله. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضراً وسفراً لقوله تعالى فإن كفتم ذا رجالاً أو ركباناً الآية وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وابو موسى وحديثة في رحب الله وحيد لله والصلاة والسلام على رحلة وصلاة الخوف ذكرت في القرآن ولكن ذكرت مجمله وبينت في السمة والصحيح أنها باقية الحكم وبعض العلماء قال إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم واستدل باول الايه واذا كنت فيهم ولكن لما صلاها بعده دل على بقاء الحكم وان المراد بقوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه يعني واذا وقع انك خائف وهم خائفون وأقنتم الصلاة غير كذا وكذا فالمراد بيان أمره بأن يبين لهم ولما بين لهم عملوا بما بين فصلوا كما صلى بسببها ما أضيحت إليه وهو الخوف الأصل في الخوف أنه الخوف من الأعداء وهو المذكور في القرآن في الآية التي قبلها إذا ضغنتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فجعل سبب قصر الصلاة الخوف ثم بيّن في الآية بعدها نوعا آخر من القصر وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره أن القصر يثبت في السبب ولو لم يكن هناك خوف وإنما يتميز الخوف بزيادة قصر وهو قصر الأفعال يعني قصر هيئة الصلاة وتغيير شيء من صفتها هذا هو الأصل تبقى الصلاه على هيئتها يعني على عددها ولكن يغير شيء من صفتها كما هو من في الأحاديث ويجوز لأجل الخوف التقصير قصر يعني قصر الاركان فبدل ما يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود ينتقل إلى الاختصار والاقتصار على المجزي وماذا كإلا أن هذا الخوف يسبب قلقا في نفس المصلين لخوفهم أن يشتكي بهم الأعداء وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مره محاصرا أو مقابلا لبعض الأعداء فحضرت صلاة الظهر فصلى بهم جماعة فلما صلوا تلاوم الأعداء وقالوا لقد <تصفيق> أمكنكم من أنفسهم أو ما معناه هذا فلو ملنا عليهم لا استأصلناهم وهم في صلاتهم فعند ذلك قالوا أو قال بعضهم لبعض إنه سوف يأتي لهم صلاة أخرى أغلى من هذه وهي أغلى عندهم من أنفسهم إلى آخر يريدون العصر فنزلت الآية بين الصلاتين قبل الله العبيه على ما قال المشركون فصلى بهم صلاة الخوف وتعرفون لأن صلاة الخوف وردت بصلاة عديدة يعني نحو خمس بصلاة أو أكثر مرحب إذن فكيف يفعل الإنسان يأرد أن يصل لصلاة الخوف ما دام أنها قدروية لهذه الروايات مع كونها كلها صحيحة أو أغلبها فيقول العلماء انها كلها جائزة ويكون الإمام مخيرا يختار ما يناسبه منها. وكان الإمام أحمد يختار صلاة ذات الذقاء إذا لم يكن العدو في القبلة ويختار صلاة عسفان إذا كان العدو في القبلة إن كان العدو في القبلة صلى صلاة عسفان ولعلها تأتي وان لم يكن في القبله يصلى صلاه ذات الركعه وكلاهما ياتي ثم ذكر ان من شرطها كون القتال مباحا او مسلولا او بطريق الاولى واجبا اذا كان قتال كفار دهموا المسلمين في بلادهم وتحتم القتال على كل اغراض المسلمين أصبح واجبا يصلون صلاة الخوف إذا حضرت وقابوا على أنفسه كذلك إذا كان مستحبا إذا كان القتال بغاة مثلا أو قطاع طريق فقتالهم مستحب أو قتال كفار ولكنه لم يتحتم بل هو بل هو أو يعني لم يجب على الأعيان بل هو عمل الأفراد المجموعة فإنهم الحال هذا يصبح مستحبة وهكذا إذا كان مباحا إذا كان القتال مباحا شر قتالي عن النفس اجراعا عن المال واجراعا عن الأهل وإن كان أيضا قد يصل أحيانا إلى درجة رجيد وأرهنا بذلك أنه فإن من شرطه كون القتالي مباهر أو مسلونا أو واضبا الميدة كان مكروحا أو محظظا تقاطع الطريق، وكتال المسلمين، وكذلك كا تتعالوا للحامية، وكتال تعصبات بين القضاء، وناش بهذال، فإنه لا تستجاه بهم خص، يعني قصر السلاطين قصر هاي قصر حيئة فلا تفتدافر خصو الله من عاصي يعني أنه لا, لا يدنزل على أن يدخل الصلاة يجمع بين قتال المحرم وبين قتال المحرم وبين فعل المفتحبات أو المباحات من أن ندخل الصلاة لتكثيرها فصلاة الخوف رضغنا انها جائلة للحادة ومشتغط لها هذا الشرط جمع تقدم لنا ان مشروعيتها دليل ما نعود يومي فلاك لأنه أخل بأفعال الصلاة وغير كثير من علائها لماذا؟ كبار على الجماعة لا يوجد جماعة لا كل كل ربنا رجل يصلي رجلاً من ويصلي كما يريد ولم يحصل من عاده اتهامه رأى قتل للمسلمين أره ذلك فلما ريع الجماعة وأُكِدت واجبات ولم تخف حتى عن القائدين دل على وجوبها ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم ويتم في الحضر بل في صلتها وبعض شروطها على نحو ما ورد قال أحمد صحّف صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه فأما حديث سهر فأنا أختاره يقول لا تأذير عن الخوف في نقص عدن ونبيه نياذته إذا كان الخوف بالسلام صلاة السلام, السلام كانت تنبي ما تنقص لا بد من الانتيار من ركاتين ولكن يغيرون هي هذا التغيير ما يفعلون لأنها متابعة تامة كمسياتي في عهد إسحاق إذا كان خوفهم هذا إذن يصلون حتى نامه إنه مع ولا يغيرون لا يقصون منها ولا يغيرون مسندات السلف على هيئةها إذن غلبت النقص والتغيير. يكون في أصيحة إيقائحة وذكرت قريباً أنه ورد في عادتها حديث وأن الإمام أحمد وغيره أجازه في التصريبات التي وردت وإن رحمت كأنه يفضل حديث ساحل فسهلنا بحذنة الذي فضواه كأنه صالح المحبوات وذلك اللي النبي صلى الله عليه وسلم بذات بقاء وصلتها أنه قسمهم إثنين فالطائلة أكت طائلة وصفوا معه حذة وصلنا بهم وكرا ثم قام وجدة قائما وصلنا ومتات الثانية لأنفسه ثم صرفوا ووقفوا مقابلين العدو وجاء الطائرة الذين, الذين كانوا مقابلين العدو يحرشونهم جاءوا وصفوا خلفه حضركوا وهو قائما فصلّى بهم الركعة التي بقيت له ثم جلس ثم قعبوا وهم وهو جالس وأتموا لأنفسهم ثم سلّب بهم قد تقول ما كفية المخالفة للعائة والصحى فنقول أولا أنه لن ناصرنا من طائفة أولا ركاتاً وقام سبت قاماً قيامه أطار فيه لأنهم في هذا القيام أتموا لأنفسهم وقاماً ثم انصرفوا ثم نحروا وصفوا صفوفاً ثم جاء الآخرون حتى صفوا صفوفاً هذا كان يستغرب قادر يستغرق ربع ساعة أو ربعا نصف ساعة فطار القيام يطار التعود هذا القيام بأجل أن ينتظر الطائفة الثانية وذلك لأن كل منهم يحب يؤدي يؤذي من الصلاة خلقنا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فهذه مخارجة فالي كان هو طار القيام من محرقة عيضاء الطائفة الأولى انفردت دوت الإنهضاد لما صلت معه ركعة دوت الإنهضاد وكل منهم صلى لنفسه ركعة ثم سللوا ومن محرقة عيضاء أن الطائفة الثانية لما صلت معه ركعة قطال لهم الجلوس جلس بعدما صلى ركعة جلس و الجلوس حتى قالوا و ركعة ثم لما انتهوا من البكره جلسوا ايضا و ولن ولما ترقب وظن انهم قد هربوا من التشهد و سلم بهم فاقال البكره في انتظار الطائهة الأولى أن تنتحي وفي انتظار الطائهة الثانية أن تأتي وأقال التشحل في انتظار الطائهة الثانية أن تتم وأن تتشحل فإلا أنه ذكى محارجات للهيئة فلذكرية إقاع الصلاة هذه صلة صلاة ذات الإقاع وإذا قلت لماذا اختارها الإمام وابد؟ بالجواب أنها أقرب إلى موافقة القرآن أقرب إلى موافقة الآيات فإن الله تعالى يقول في هذه الآيات وإن كنت فيه إذا قمت لهم الصلاة فانتقن طائفة منهم معك طائفة. قلنا على أنهم قسمهم طائفته فلتقوا طائفة لهم ذات ويأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا الورائكم المراد س... إذا سجدوا معك فالمعنى إذا سجدوا معك فليكونوا الورائكم كيف يكونوا الورائكم وهما كأمنون المعنى يكملوا بيّن أهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم. لا تكونوا الورائنا تحرصونا حتى تكملوا وذلك ينتبه انفراد وتصلي ركعة ثم تلهم وتقرروا ورائنا وتأتي طائرة الأخرى لم يصلوا فلن يصلوا معك ركعة التي بقيت نجلاتك لما أنه يكرر الآية أنهم طائرتان طائرة الأولى صلوا معه ولما سجدوا ذهبوا ليكونوا من ورائهم يحرسون واتت وتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فدل على ان كل طائرة منهم صلت معه جزءا من الصلاة فبين النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطائفة الأولى تجتمع موسيا وهو ضاق بصلاته صلاته، وصاع الطائفة الثانية تجتمع موسيا وهو ينتظره للتشهد، فتكون الطائفة الأولى أدرك التحريم كمعه وغتة المولا، والطائفة الثانية فلكنا غتة الثانية وادركناه التشهد فحصل لكل منهم. إضغطوا جزءاً من الصلاة وإذا اشتد الفرق صلوا رجالاً فردة لا تذبع <تصفيق> وصميت لذلك لأنهم لما كانوا في طريقهم هذيت أقدامهم فلفوا عليها خرقاً لأن لم يكن دعون أهذية بشدة شده وقع الاقدام على الارض حنيت فنكفر عليها خلقا غزوه لا تدقها وقبل ان ننتقل الى العبره اعتمادها لكم قريبا الى صلاه الرسول التي اختارها ما احمد اذا كان العدو والقبله لم يشر إليها فالمؤال الحضر وذلك من إله أحمد يقول إذا كان العدو في عين القبلة فصلوا صلاة ذات الوقاة وإذا كان العدو بينهم وبين بين القبلة فصلوا و صلاة أسفال ان أن العدو كان بينهم وبين بين كل العدو متمثل أمامهم وكأنه لم يكن له طريقاً يأتي من الحلف أو من أحد الجانبين إذن ما هو أمامهم فلما كان أمامهم وصفهم صفوحاً حلفة كان لهم صفير فلما كانوا ويبعدوا مقابلهم وكل ما منهم متعب متهلون لما امر الله به من قوله وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كل منهم مستعد بالأسلحة فلما صفوا ولا امامهم أمامهم ورشعوا جميعا ورفعوا ورفعوا جميعا وسجد وسجد الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر يحرسهم لأن الذي يقتربه هو الصف قريب له الذي يليه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 سجد فدل. سجدتين ثم قالوا ما قال تقدم المتاخرون وتأخر المتقدمون حتى كل منهم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام عليه أي جزء من الصلاة تقدم المتاخرون تأخر المتقدمون ركعته ثانية فركه معه جميعا ورفع فركه معه جميعا وسجد فسجد معه الصف الذي يليهن الذي كان يحرسه بكعة أولى ووقف الصف المتآخر الذي سجد معه في الأولى ووقف يحرسهم فلما أنهى سجدتيه جلس سلم بهم جلس وسجد هؤلاء لانفسهم وسلم بهم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 لا على نفسه. ثانياً الصف الذي الذي الذي كان مقدم الهدلة لما أن روى الآخر، نقتدى أيضا بإمام النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية لتنجت يهوه لسكت بينهم، ما القام يحرص على لهم. هذا وخلافه يعني كل منهم قام يحرص في جزء من الركعة. لا هذا ما كنّا في كلّه. الثانية التقدم والتأخر وهو عمليّة لما تستدعي تستدعي عدل. تقدم وتأخر تأخر هذا الصف يتخلل هذا بين هذين حتى تأخر هؤلاء ما يتقدم هؤلاء كلهم وهذه هذا ولكن لو كان عدل بين هذا او لا اذا كان في غير هذه الحالة. لكنه لم يرتنى بأعلى الحالة لأجل العظم فأرهنا أن صلاة الخوف فعلت فيها أرعان ما كانت تفعله في غير صلاة الخوف لأجل المحافظة على الجماعة هؤلاء يتفدمون هؤلاء يتأخرون وهؤلاء يسكنون بعد الإمام وهؤلاء يسكنون معهم وكل ذلك محرمه على هم الجماعه في كل حال ينظر قائدها إذا كان له كثير من قد يشق عليه أن يصلي بهم جماعه واحده قبل ان يصلي جماعتين خلف إمامين أو خلف اكثر الامام وفي هذه قد يكون الامر أسهل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 ذكر هذا الإخوان أنه فضوءي عن ابن عباس أنه ذكر أنه سنة خوز ركعة أن ابن عباس وقال الله سنة في خضر عباس وفي سنة ركعتين في خوز هذا في يعني الوقاية وطع وإن لم يكن مشهورة المشهورة من الوقاية أنها لكن من أن اتصلت على ركعة لكن يجب عن الروايات أن يكون نحن لهم أن الطائرة الثانية اتصلت على ركعة وسلمت والطائرة الثانية اتصلت على ركعة وسلمت وهذا يمكن أننا مع الباسدين هل كانت عنهم على الضماية الصحيحة يريد بانها ركعه لان الركعه التي يصلونها مع الامام وكانه لم يعد الثانيه لانه سنها مرادعه هل يرى جوازنا اقتصارا مامور على ركعه امامكتين من بعض الصفات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الطائفه المدركات ثم ثبت قائلا وصفهم وبيعت الطائفة الثانية فصلنا مهم ركعتين فسلم مهم فكانت له أرضا ولكل منهم ركعتين وهذه أيضا جهدها يعني جهد من العلماء ولكن تقدروا تقدروا تقدر الأصل أن الأخضر هو الصلاة التي تكون أكبر إلى مواقبة الأخرى وإذا اشتد الخوف صلى رجالا ورفانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها للآية فقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلى رجالا قياما على أقدامهم ورفانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها متبقنا عليه زاد البخاري قال نابع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يومون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدبا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك فقال في في وكان يعني تقابل السفراني وكل منهم صار في قتال وحضرة السلاة فهي هنا يأتي حكم آية أخرى التي هي سورة البقرة قال تعالى حاجبوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوزقى وقوموا لله طالتين فيحبتم جريدياناً في أو رقداناً فعندما يصدرون جريدياناً ورقداناً فالديانه يعني على ارجلهم وركبانه يعني على دوابهم وعلى خيلهم او على مواخدهم ابنهم التي يقاتلون عليها او براثينهم مثلا او بغالهم على الدواب التي يقاتلون عليها لا يصلون لديانا وركبانا لا يشترطوا ان يستقبلوا ابنته في بل ولا تحنيم، لا يطلب أن يحرمن، يستقبل قلته إذا أحرم، بل يحرمن ولو غير كذا. وبيان هذا لسكو الجناة وذلك لأن الاجتماع قد يؤدي إذا تنكر لا من القتال، لأنه في تلك السهالة حالة يقاتل رجال، وكثيرا ما يحدث. أن يستغب أركتال ويخشى روتاً وقت فهذا يجأ أركتال مثلاً من أرنحا ويستغب إلى النيل كثيراً ما يقع أركتال ولا يحجز بينهم إلا ظنة الليل فهذا يخاتبت صلاتاً وضهروا العصر فيصلونها بالقيم ناحي رجالاً أو ركباناً هوراجع كل منه من هؤلاء الصالحين يرثه ويوم يقود ذلك كل الناس الى عندك فان على حاجه السجود اعظم ما بخواه هو على الجمه ان الذي هو التبناء التام ولا ايات السجود الذي على الارض ولا ان يثقلها وبلها وقد قد عنه روايه كثيرا من ربنا لا يعطى الصلاة كالجلسة بين السجدتين والطمانين وما أشبه ذلك من أنه لا يتمكن أي قمين الطمانين من الأبعان ولا يجلس ولا يسكن وحين إذن فكيف تكون صلاته؟ تكون بالنية ينوي التكملة التحرينة ولا ولا ينحر يديه ولا يدعوهم على صدره مثلا ما داما أنه مستقبل القتاء وكذلك ينوي القراءة فلا كما تنكزه يعني يسدح ويقرأ ويقرأ ويقرأ الله لأنه أنا باللسان واللسان ليس فيه لا ضرع على, على القول به يتنكز ويقرأ الله ويقرأ ولا يتخرجه ولا شيء. كذلك إذا انتهى من القراءة وما يقرأها إنه قد تكون ولو انه هكذا ما سبحت اسمها بكوره و هو معلائك القاتل يضلق بالسيجي و يضلق بالسيجي و وهكذا يروي الرافق هو الله عبد الحميدة الى وهكذا الى ان ينصر ولا ان يسلم وهذا اشتغط اشتغطة الصلاة التي هي الاستثمار قبلة كذلك اركان الصلاه التي ذكرنا كل راس سقوط عليه ولا هي ايه ليسن يريد و سدا سدا قال يمكن تاخير الصلاه الى احد وقتها الى امل النصر و هذا زعمه العدو يصبروا حتى آخر الوقت ردية وتاحيرة ولأن هذا هو ما حصل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما أخر بعض الصلوات مشهورا أنه عليه الصلاه والسلام لرزوة الخندق أخر أربع صلوات بذلك الروايات فالظهر والعاصر والمغنب والعشر وما صلى الله إلا بعد العشاء. وفي هذه الآخر أنه آخر آخر العاصر العصر. هذه اللي يشعر عن جابا والله ما رجاء وهو يسرد الكفار ويقول ما كنتم صلي العاصر حتى ترى كادت الشمس ترم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله إما صليتها فقال الله صلى الله عليه الشمس فقد لماذا لم تصل صلاه الخوف بهذه الغزوه يعني غزوه الخندق الاحزاب وقال بعضهم ان ايه الامر بصلاه الخوف ما نزلت الا بعدها لماذا غزوه الاحزاب ولكن الصحيح انها, أنها نزلت كاملة. عليه آية في حصن غرجال أرقلان ولعلها خلها رجاء أن ينفصل القتال رجاء أن ينتصر المسلمون وأن يصلي بطمنينتهن وعلى هيئةهم وهيمنتهم ولكن لم لم ينفصل الكتاب استنبط إلى أن غت عليهم هذه السنوات وصلها على تأجيلها. شكراً لما أخذ المسؤول على ذلك يظهر أن فأي تأتي بسرطة لجارنا وخماناً متقدمة لأن سورة بقرة هي أول ما نزل من نبينا أول ما نزل من القرآن من نبينا فهي متقدمة نزول وليس يظهر هذا وظاهرة. وصورة الأحزاب بعدها بكثير. فدل على أنها متقدمة النزود. يعني, يعني هذا عذر. من أعذر أن الله تلغ به بعضهم فأنها لم تنزل إلا بعد, إلا بعد معلوة الأحزاب. وبعضهم قال إنها ماذا نقول لكنه آخر عن كده الله ما هناك يقين إن لماذا قام ذلك الأمر؟ من علم أن هذا من هذا لانه لا شاء طاقات لا شاء طاقات عن المقاتلين <تصفيق> <تصفيق> يقول بعض الاخوان انهم ارتدعوا قالوا ان الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك الثلاثه مع غيره وانها لا حرص منه على من المقتدين به فلا يلحق به غيره بقولهم يا ويل الا وان كنت هلا هيا هيا ري تمام الصحه هذا تسلل هذا بمسيه عمل دينك من العصر الى ردي انهي العصر الاثنان وقد يجزاءه تقديم هذا عرف نما اذا سان او ما جاءه في ثالثه في جوز العصر وهكذا ايضا في اغارف العشاء وكانوا مقاتلون ليلا وعرفوا انه انسى يبدأوا قتاله بعد الغرود فقدموا العشاء وصلوا على المغرب اعود احد عليهم المرخ المغرب يقول مقاتلون العرب اعود ظن وترجح لهم انه سينفصل وتأينته القتال قبل خروج وقتل شفاء حر المغرب وجنعه هنا يجب إن شاء الله أشياء اليوم الممكن بطلق هذه الريات معروف ممكن الرمي من بعيد القتال في هذه القلمنا قد يكون بالسلاح المرتاد قديماً وقد يكونوا بغيره لأسلحات الجديدة التي تحتكوا بالنغيب ركاة الرجاجة التي فهو <تصفيق> تفتأني بعيد وكذلك